اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إن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 من قبل ان ياتيكم العذاب بغته بغته لا تشعرون اتقول نفسي يا حسره يا حسره يا حسره لا ما فرت في جنب الله ويا كنت لمن الساخرين او تقول له أن الله هداني لكونت من المتقين او تقول حين ترى العذاب او تقول حين ترى العذاب او تقول حين ترى العذاب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 على يس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء لا يمسهم سوء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 فَاعْبُدُوا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ جوان الخير جوال الخير جوال الخير